بسم الله الرحمن الرحيم إذا يا في بيلي لا هي حبوا تزر بحمي فتفح بِحَمْدِ رَبِّكَ ربك واستر بره فتفح في حمد ربك واستر بره Middle